وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَايَ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهُ شِمَاءٌ تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بِسَرِ الظَّالِمِينَ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِّينَ عَطُوداً وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرْكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ